وَأَنَا خَتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدِنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ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 119. وأكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى 110. قال ألقها يا موسى 111. فألقاها فإذا هي حية تسعى 111. ولا خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى 112. واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى 113. لنريك من آياتنا الكبرى